وعد الله لا يخلف الله وعده لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرةهم غافلون أو لم يتفكروا في أنفسهم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 أو لم يسير في الأرض فأووه كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منه قوته وأثار الأرض وعمروها وثار الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسولهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أسألوا الصور أن كذبوا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 كافلين ويوم تقوم الساعة يومئذ إذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة فهم في روضة يحبون.